منهم الذين يرثون السدس، الأب والجد، آه، والأم والجدة، وبنت الابن، ولخت الاب والأخ الام هؤلاء سبعة الذين يرثون السدس، الأب بكم شرط وجود الفرع الوارث ذكر ان كان او, او انثى واذا كان الفرع ذكر كم للاب اذا كان الفرع ذكر كم للاب اه فقط اللي يزيد طيب واذا كان انثى السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيبا طيب شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث والدليل ولي لكل واحد منهم السدس من ما ترث كان له ولد ومن خالف ابن حزم ابن حزم رحمة الله عليه الأم كم شرط الفرع الوارث وجود الفرع الوارث او جمع من اخوه او جمع من اخوه والدليل هذا في وجود الفرع بقي الجمع اه اه ان كان هذا وقفة والجد كم شارط يرز فقط لا تنظر آه وجود فرع الوارث وعدم الاب بشرطين اذا الجد يرث السدس بشرطين شرط الأول عدم الأب والشرط الثاني وجود الفرع الوارث وجود الفرع الوارث والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده فالجد مثل الأب تماما صح ولا في ها؟ ها يعني الجد يكون مثل الاب تماما ولا ها اه نعم فالجد مثل الاب الا بعض المسائل التي استثناها الجمهور فيكون الجد ليس شبيها فيها بالاب واضح بارك الله فيكم الان ذكر ثلاث منها هنا الناظم رحمه الله عليه الناظم ذكر ثلاث مسائل ان الجد لا يكون فيها مثل الاب لا يكون فيها مثل الاب والراجح اخواني في الله من اقوال اهل العلم ان الجد اب الجد اب فحكمه حكم الاب تماما وهو قال الصديق رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس، وعائشة، عمران بن حسين وجمع من الصحابة، كلهم قالوا بقول الصديق أن الجد أب، ما دام أن الجد أب لا يستثنى من ذلك شيء، لا يستثنى من ذلك شيء، والجمهور استثنوا استثنوا ثلاث مسائل ومنهم من استثنى ست مسائل، والرحبي هنا عندنا استثنى ثلاث مسائل. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو اسوه أو ابوان معهما زوج ورث فللأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي هذه ثلاث مسائل الناظم رحمة الله عليه يقول لا يشبه فيها الأب لا, لا يشبه فيها الأب المسألة الأولى إلا إذا, هنا إلا إذا كان هناك إخوة اي للميت إذا وجد للميت إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة أشقاء وإخوة لأب فهنا الجد لا يكون مثل الأب لا يكون مثل الأب هالك عن أب وإخوة أشقاء هالك عن أب وإخوة أشقاء فكم للإخوة الاشقاء مع وجود الأب؟ لا شيء يحجبون حجب حرمان بالإجماع واضح بارك الله فيكم يحجبون حجب حرمان بالإجماع هالك عن أب وإخوة أشقاء أو إخوة لأب فهنا الأب يحجبهم حجب حرمان طيب إذا حذفنا الأب وطرحنا الجد هل يقوم الجد مكان الأب الآن هنا هالك عن جد وإخوة أشقاء فالناظم رحمة الله عليه يقول لا هذه المسألة الأولى التي لا يكون فيها الجد مثل من؟ الأب لا يكون فيها مثل الأب إذا كان مع إخوة اشقاء أو إخوة لأب فإن الجد لا يحجبهم حجب حرمان لا يحجبهم حجب حرمان وإنما يقاسم معهم على, على تفصيل سياتي إن شاء الله في باب الجد والإخوة في باب الجد والإخوة لذلك قال المصنف رحمة الله عليه والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده ثم قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونه في القرب وهو إسوأ لان الاخوه قالوا الاخوه هم فرع الاب فرع الاب والجد اصل والجد اصل فهنا قالوا الجد ما يحجبهم حجب الحرمان ابدا ولا يقوم الجد مقام الاب في هذه المساله ابدا ما يقوم مقام الجد واضح بارك الله فيكم والراجح انه يقوم مقام الجد واضح الاب واضح بارك الله فيكم فهذه المساله الاولى الان المساله الاولى والا الجد مثل الاب تماما عند فقد من الاب كما ان ابن الابن يقوم مقام من الابن كذلك الجد يقوم مقام من الاب عند فقدان الاب واضح بارك الله فيكم هذا هو الراجح ولا يستثنى من ذلك شيء ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح اما على القول المرجوح كم من مسائل ثلاث هذه المساله الاولى الان ما هي المساله الاولى التي استثنوها عند وجود الأخوة لشقاء والأخوة لاب، فإن الأب يحجبهم حجب حرمان بالإجماع الأخوة يحجبهم الأب بالإجماع أما الجد فلا يحجبهم بالإجماع واضح بارك الله فيكم على, الجمع على قول جمهور يقاسم معهم يقاسم معهم وعلى قول الصديق رضي الله تعالى عنه جماعة من اهل العلم قالوا يحجبهم حجب حرمان لأنه مثل الأب وهذا هو القول الراجح بقي الأخوة لام الأخوة لام هل يحجبهم الجد حجب حرمان ام لا هذه بالاجماع هذه بالاجماع ان الجد يحجب الاخوه لام بالاجماع كما يحجبهم الاب بالاجماع يحجبهم الجد بالاجماع وانما الخلاف في من في الاخوه لاشقه و لاب فقط ذكورا واناثا واضح بارك الله فيكم يعني على قول الجمهور لانهالك عن جد واخذ شقيقه قالوا للذكر مثل حظ الانثيين واضح للذكر مثل حظ الانثيين هالك عن جد وقت الاب قالوا للذكر مثل حظ الانثيين وعلى قال الصديق ومن كان معه يحجبها حجب حرمان وهذا هو الراجح لعدم وجود الدليل لعدم وجود الدليل اين الدليل على ان الجد مع وقت الشقيقه للذكر مثل حظ الانثيين هل في دليل معكم من القران او من السنه او من الاجماع لا اذن الراجح قول الصديق ان الاب ان الجد يحجب الأخوة ذكورا وإناثا بال... على القول الراجح على القول الراجح يحجبهم حجب حرمان اه أثين أهلهم الفرق بين الأب والجد فهم الجمهور يقولون هو أب إلا في بعض المسائل فلا لماذا؟ قالوا لأن الأخوة فرع الأب والجد أصل عللوا بهذا التعليل على انه هنا ما يقوم مقام الأب لماذا ما يقوم مقام الاب الجد قالوا لأن الأخوة فرع الأب فرع الأب لذلك ما يقوم مقامهم والجد أصل أصل الأب الجد أصل الأب. فما يقوم مقامهم أبدا وهذا التعليل واهي هذا التعليل واهي وسيات إن شاء الله باذن الله تعالى معنا الكلام في باب الجد مع الأخوة ونذكر الأدلة التي بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كان معه على أن الجد أب على أن الجد أب واضح بارك الله فيكم سيات الكلام على هذه المسألة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أو ابوان معهما زوج ورث فللأم للثلث مع الجد ترث المسألة الثانية قالوا هالك هالك عن زوج وأم وأب مسألة الغراوين المتقدمة معنا ما هو الراجح في أقوال أهل العلم من أقوال أهل العلم مساله الغراوين أن الأم تأخذ الثلث كامل فالجمهور قالوا إذا كان جد بدل الأب هل تأخذ الأم الثلث الباقي قالوا لا ما تأخذ الثلث الباقي بل تأخذ الثلث كامل لماذا؟ قالوا لأن الأم لأن الأم أرفع من الجد والجد والجد أنزل منها فهنا الجد ما يكون مكان ما يقوم مقام من الاب ما يقوم مقام الاب ابدا لماذا لان الام الاب في درجه واحده في درجه واحده اما الجد فهو انزل من, من من الام انزل من من الام لذلك ما يقوم مقام الاب ابدا في هذه المساله وعلى قول ابن عباس ومن من كان معه سواء كان اب او كان جد كم للام الثلث كامل واضح بارك الله فيكم أب أو جد مع أم وزوج فالأم هنا لها ثلث كامل لها ثلث كامل لماذا؟ لأن الأب عصبة يأخذ باقي المال والجد عصبة يأخذ باقي المال وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح خلاف للجمهور واضح بارك الله فيكم فهذه المسألة الثانية الآن التي استثناها الجمهور أن الجد ما يقوم مقام الأب عند ماذا؟ هالك عن زوج وأم وجد واضح بارك الله فيكم فالجمهور قال الزوج له النص والأم لها الثلث كامل وباقي المال تعصيبا لمن للجد باقي المال تعصيبا للجد واضح بارك الله فيكم هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي الركن الثاني من أركان الغراوين ثالث عن زوجة وأم وأب فكم للأم الثلث كامل على القول الراجع وعلى قول الجمهور ثلث الباقي طيب ده أبعدنا الأب ووضعنا مكانه الجد فكم يقول الجمهور هالف عن زوجة وأم وجد قال الجمهور الزوجه لها الربع والأم لها الثلث كامل والأب له باقي المال لماذا؟ قالوا لأن هنا الأم مع الجد ما يكون ياه في درجة واحدة فهي أعلى منهم والجد انزل منه واضح بارك الله فيكم الجد انزل منها فلا يقوم مقام الجد هنا لا يقوم مقام الاب لا يقوم مقام الاب والراجح اخواني في الله قول ابن عباس من كان معه ان الجد هنا يقوم مقام الاب وله باقي المال له باقي المال هذه ثلاث مسائل استثناها الناظم رحمه الله عليه وهي قول الجمهور قول الجمهور والصحيح من اقوال اهل العلم اخواني في الله انه لا يستثنى شيء لا يستثنى شيء الجد اب الجد اب ولا يستثنى من ذلك شيء واضح بارك الله فيكم هذا هو القول الراجع وسيات الكلام ان شاء الله عليه لذلك قال المصنف رحمه الله عليه وحكمه وحكمهم سياتي اي حكم الجد وحكم الاخوه سياتي مكملة مكمل البيان في الحالات هذا سياتي ان شاء الله الكلام عليه في باب الجد والاخوه في باب الجد والاخوه لذلك قال وحكمه وحكمهم سياتي اي حكم الجد مع الاخوه سياتي الكلام عليه وقد جعل هنا له باب يخصه باب الجد مع الاخوه باب الجد مع الاخوه فنؤخر الكلام ان شاء الله عليه الان ما هي الخلاصه اخواني في الله في الجد ما هي الخلاصه في الجد ها انه اب الجد اب واضح بارك الله فيكم فيكون مثل الاب عند فقد الاب وهل يستثنى من ذلك شيء بقول الراجح لا واضح طيب الان انتهينا من ارث الجد السدس فالجد الان يرث السدس بشرطين الشرط الأول انعدام الأب والشرط الثاني وجود الفرع الوارث واضح بارك الله فيكم فأخذنا ثلاثة الآن الأم والأب والجد ننتقل للرابع قالوا بنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتدى انتقل رحمة الله إلى البنت الإبن واحدة فأكثر بنت الإبن واحدة فأكثر لها السدس وترث السدس بشرطين ترث السدس بشرطين الشرط الأول عدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف إلا صاحبة النصف فترث السدس معها ومن هي صاحبة النصف البنت لحديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فاعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي للأخت وما بقي للأخت فليراع في قال اهل العلم بنت الابن واحده فاكثر ترث السدس بشرطين الشرط الاول عدم الفرع الوارث الا صاحبه النصف فلا ترث السدس الا معها لحديث ابن مسعود في البخاري وهكذا قام الاجماع على هذا ونقل الاجماع ابن المنذر رحمه الله عليه وقال واجمع على انه ان ترك بنتا وبنت ابن او بنات ابن فللابنه النصف ولبنات الابن السدس تكمله الثلثين هكذا قال ابن المنذر رحمه الله عليه ونقل الاجماع ايضا ابن عبد البر وابن القطان وابن قدامه كلهم نقلوا الاجماع على ان بنات الابن واحده فاكثر مع بنت واحدة صلبيه للميت ترث أو يرثنا السدس واضح بارك الله فيكم هالك عن بنت وعشر بنات ابن هالك عن بنت وعشر بنات ابن فكم للبنت النس وكم لبنات الابن السدس كله هنا يشتركنا في السدس واضح بارك الله فيكم وما الدليل على هذا حديث ابن مسعود وأيضا الإجماع هذا هو الشرط الأول وشرط الثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو أخوها أو بن عمها المساوي لها في الدرجة واضح بارك الله فيكم فبنت الابن الآن واحدة فاكثر ترث السدس بشرطين الشرط الأول عدم الفرع الوارث إلا صاحبة النص وشرط الثاني عدم المعصب وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يقتدى واضح بارك الله فيكم فبنت الابن الان تاخذ السدس كم لها فرض الان بنت الابن بنت الابن كم لها فروق كم لها فروق مرت معنا اثنان من يزيد من يزيد ها ثلاثه ابراهيم قال ثلاثه وعثمان قال اثنان مع من انتم ها اذكرها النسب ثلثان وهذا اس احسن لها ثلاثه شروط لها ثلاثه فروض ثلاثه فروض متى ترث النفس بنت الابن عدم وجود الفرع الوارث وعدم المعصب يكفي ولا في ها ها تكون فريده تكون من واضح بارك الله فيكم ان تكون واحده وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى منها ومتى ترث الثلثين وجود المشاركه عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى منها ومتى ترث السدس متى ترث السدس عدم الفرع الوارث الا صاحبه النفس قد قلنا عدم الفرع الوارث ثم استثنينا عدم المعصب بشرطين واضح بارك الله فيكم اذا بنت الابن ترث لها ثلاثه فروض النفس ثلثان والسدس واضح بارك الله فيكم طيب من عنده اشكال الان في بنت الابن ها هالت عن بنت وبنت ابن وابن ابن عبد الرحمن كنت هنا رجعت تتأخر الآن هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن كمل البنت وكمل بنت الابن وكمل ابن الابن البنت أخذ النصف لماذا عدم المعصب ومشاركة عدم المشاركة طيب وبنت الابن تأخذ الباقي ها اه احسنت لماذا ليش لها السدس هنا؟ اه وجد المعصب هنا واضح بارك الله فيكم البنت لها النص وبنت الابن مع ابن الابن عصبة ذا مثل حظ الانذيين لانه وجد المعصب ومن شروط ارثها السدس عدم المعصب هالك عن بنتين وبنت ابن ها جلال هالك عن بنتين وبنت ابن ها البنتين كامله هنا ثان وبنت الابن لماذا لها سدس لماذا عدم الفرع وارد عدم المعصب البنات فرع وارث فرع موجود الان كيف قلت عدم الفرع الفرع موجود البنات غلش غلش غير ايش ها ما حيلي ها ها جزائري لماذا ها الثلثان قد استكمل بنت بنات ونحن اشترطنا في بنت الابن ان تكون مع بنت واحدة تكمله لثلثين واضح بارك الله فيكم والثلثان قد استكمل بالبنات اذا لا شيء لا شيء لبنت الابن هالك عن بنتين وبنت ابن البنتان لهن ثلثان وبنت الابن هنا تسقط بنت الابن تسقط اللي إذا كان هناك معها معصب ابن ابن فلا بأس إن لم تسقط الله يفتح عليها واضح بارك الله فيكم وباقي المال وباقي المال إين يذهب يرد على البنات يرد على البنات واضح بارك الله فيكم فبنت الابن الآن واحدة اكثر من شروط ارثها السدس أن تكون مع بنت واحده ان تكون مع بنت واحده لحديث من ابن مسعود وايضا قامه الاجماع اذا جاءت اثنتان من البنات او ثلاث او اكثر فبنت الابن هنا ليس لها السدس واضح بارك الله فيكم كم لها ما في اما نصف بشروط بعلم الفرع يوارد الفرع موجود او ثلثان كذلك اذن ليس لها شيء واضح بارك الله فيكم طيب ننتقل الى الخامس قال وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخيا ادلتي انتقل الى الصنف الخامس الذين يرثون السدس وهي الاخت لاب واحده فاكثر الاخت لاب واحده فاكثر ولهذا قال الناظم رحمه الله عليه وهاك الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخيا ادلتي والمراد بالاخت هنا الاخت لاب الأخت لأب واحدة فأكثر واحدة فأكثر والأخت لأب واحدة فأكثر ترث السدس بشرطين ومنهم من قال بأربعة شروط الشرط الأول أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالنصف إجماعا وقياسا على بنت الابن مع البنت إجماعا وقياسا على بنت الابن مع البنت فمن شروط الاخت لأب أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة النسف هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب. هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب. فكم للأخت شقيقة؟ قالوا الأخت شقيقة لها النسف توفرت الشروط. وكم للأخت لأب؟ قالوا السدس. ما هو الدليل على أن الأخت الأخت لأب السدس مع شقيقة واحدة؟ قالوا الإجماع والقياس. واضح بارك الله فيكم الإجماع. والقياس ما هو الاجماع قام الاجماع على ذلك والقياس قاسوها على من على بنت الابن مع من مع البنت كما ان بنت الابن مع البنت ترث السدس هكذا قال الاخت لاما مع الشقيقه ترث السدس واضح بارك الله فيكم فهذا قام عليه الاجماع وايضا قاسوها على بنت الابن مع البنت هذا هو الشرط الاول الشرط الاول من شروط ارث الاخت لاب السدس ان تكون مع أخت شقيقه واحده وارثه بالفرض النصف هالك عن اختين شقيقتين واخت لأب فكم فكمن لأب الآن؟ الان لا شيء لماذا اكتمل. ثمن الفرض للاخوات الشقيقات هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني عدم المعصب عدم المعصب هالك عن اخت شقيقه واخت لأب اب واخ لي اب يعوض اخت شقيقه واخ لي اب اخت فكم الوقت مع على اخيه مع وجود الشقيقه ووقت لاب واخي الاب عصبة وقت الشقيقه لها النصف وباقي المال عصبه لماذا الوقت لاب لي هنا ليس لها سدس لوجود المعصب لوجود المعصب واضح بارك الله فيكم من شروط ارث السدس عدم المعصب عدم المعصب واضح هذان شرطان للأخت لأب ومن من زادها أربعة قال عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور لكن لا ترث الأخت الشقيقة النصف إلا بانعدام الفرع الوارث ونعدام الأصل الوارث من الذكور واضح بارك الله فيكم هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب ها من يضرب على صدر يقول عندي من اضرب على صدره يقول عندي اه يا سليمان صاحب الساريه انت بطل الساريه ها هالك عن بنت واخت شقيقه أخت ليب البنت لها النسف فرضا والاخت ليب اليس قالوا الاخت ليب مع الاخت شقيقه سدس مع الاخت الشقيقة سدس اجماعا وقياسا على بنت الابن مع البنت كيف الان عندنا اخت شقيقة واخت لابو بنت اذا كمل البنت انقلد النصف والاخت الشقيقة ها والاخت لاب ها ما لها سدس هنا انا مع شقيقة واحده ها آه. آه. من الذي عصر اذا كمل البنت الان انت موافق لليمان ولا تخالفه تخالفه اي يخالفك الرجال آه هات هات الذي عندك البنت النسو اذا وافقتها ها ولا اختك عصر عصم اذا وافقت مالها شيء اذا خالفت انت هنا هو يقول مالها شيء صح؟ <تصفيق> هل لها شيء ولا مالها شيء اذا ما وفقت انت كيف خالفت نشتي واحد يخالفه انا ولا هبت أنا سليمان ها ها ها وهنا الاخت شقيق كم لها ها الاخت شقيق كم لها الان هنا اذا اعطينا له البنت النس وقلنا الاخت اخت شقيقه عصبه لها النصف بدن صح اذا اخذت الشقيقه البنت النصف كم يبقى من المال النصف تاخذه من الشقيقه ها احسن لم ترد لم الفرض بارك الله فيك يا سليمان الاخت الاب لي هنا ليس لها شيء لماذا ليس لها شيء ها من في اشتراط ارثها السدس أن تكون مع شقيقة واحدة وارثة بالفرض النصف وهنا الشقيقة لم ترث النصف بالفرض وإنما ورثته بماذا بالتعصيب ورثته بالتعصيب واضح بارك الله فيكم البنت لها النص والأخت الشقيقة عصبة باقي المال والأخت العبد تسقط تسقط لأن الشقيقة هنا ورثت النصف بالتعصيب وليس بالفرض. وما اشترطوا في ارث الاخذ لاب السدس ان تكون مع شقيقه واحده وارثه النسب بالفرد واضح بارك الله فيكم طيب هذا هو الان كم شروط الاخذ لاب السدس ها الوارثه النسب بالفرد وعدم المعصب طيب الان الاخت الاب كم لها فروض الاخت الاب كم لها فروض كم لها فروض كم لها فروض الاخت الاب كم لها فروض ها محمد كم لها فروض الخت الاب السدس فقط ده فرض واحد عندك, عندك. ها ها لها ثلاثة فروض النص والسدس طيب النص بكم شهر الطرفه ها بربع علب ستة ها بخمسة بخمسة تذكرها ولا ما عدم الفرع وارث عدم المعصب الاصل وارث من الذكور وعدم الشقة والشقائي وايضا بقي واحد ذكرته بقيه واحد ان تكون منفرده ان تكون منفرده هذا النص والسلطان وجود المشاركه نفس الشروط و مع شقيقه واحده صاحبه النسل وعدم العصب طيب و مشاركه ما من يشترط المشاركه فيها هنا لا هم قد قالوا واحده فاكثر واضح بارك الله فيكم الوقت الاب واحده فاكثر واحده فأكثر هالك عنق شقيقه وخامس اخوات الاب يشتركنا في السدس يشتركنا في السدس <تصفيق> ما شاء الله الان اخذنا اليوم اخذنا ماذا اخواني في الله اخذنا من اليوم ها بنت الابن و الوقت الاب الجد طيب الجد الان خلاصه الجد هل يكون شبيه بالاب أم لا ها نعم يشبه الاب هل يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح فلا واضح طيب له نفس سبحانك اللهم برحمتك